ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار يوم القيامة ويظنون أنهم مواقعوها أي مخالطوها وواقعون فيها والظن في هذه الآية بمعنى اليقين لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع كقوله عنهم ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون وكقوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآيه ومن اطلاق الظن على اليقين قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون أي يوقنون انهم ملاقوا ربهم وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك ومن إطلاقه على اليقين في كلام العرب قول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسردي وقول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضا وهو قوله تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وما جرى على ألسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجدوا عنها مصرف المصرف المعدل أي ولم يجدوا عن النار مكانا ينصرفون إليه ويعدلون إليه ليتخذوه ملجا ومعتصما ينجون فيه من عذاب الله ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام بذلك المكان قول أبي كبير الهذلي أزهير هل عن شيبة من مصرفي أم لا خلود لباذل متكلفي وقوله في هذه الآية الكريمة ورأ المجرمون النار من رأى البصرية فهي تتعدى لمفعول واحد والتعبير بالماضي عن المستقبل نظرا لتحقق الوقوع فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل كما تقدم مرارا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قوله ولقد صرفنا أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس ليهتدوا إلى الحق ويتعظوا فعارضوا بالجدل والخصومة والمثل هو القول الغريب السائر في الآفاق وضرب الأمثال كثير في القرآن جدا كما قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ومن أمثلة ضرب المثل فيه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الآية وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا الآية وكقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الآية وقوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء الآية وقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا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 لا لبس في الحق معها إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل العلم كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ومن حكم ضرب المثل أن يتذكر الناس كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون وقد بين تعالى في مواضع أخر أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي بها الله قوما ويضل بها قوما آخرين كما في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق فالفريق الأول هم الذين قال الله فيهم ويهدي به كثيرا والفريق الثاني هم الذين قال فيهم يضل به كثيرا وقال فيهم وما يضل به إلا الفاسقين أيها المستمع الكريم ندعو تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله راجين أن يتجدد بيننا وبينكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته